لا آلاء القرآن. سبحان الله عدد خالقه ورضى نفسه وزنة عرشه ونداه كلماته. سبحانك كل شيء عندك من سبحانك أنت العلي القاهر. سبحان. حمدا خالدا بنعمائك الحمد لله العظيم الحمد لله الكريم الحمد لله اللطيف الخبير الحمد لله السميع البصير الحمد لله الرحمن الرحيم بالنعم السواق اللهم إنا عبيدك بلو عبيدك بلو إماك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قطارك نسألك اللهم بكل اسم حولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استثرت به ja yeah. نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ومن دعاة لا يستجاب لها اللهم إنا نعود بك من هؤلاء ونفسا مطمئنا اللهم إنا نسألك رحمة من عيادك اللهم إنا نسألك رحمة من عيادك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها تعصمنا فيها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء. منهم حيا فأطل عوره على طاعته وسدوا قوة إلى قوة يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أهمتنا مولاة أمرنا سبيع الدعاء إلهنا إلهنا إلهنا اغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحيان منهم والأبواد برحمة